7 cüz. Ağzuz bin Allah'ın Şeytanı وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَتَّبِعُ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَنَحْنُ أُمَنَاءُ وَذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا وَعْدَاً لَّمْ يُخْلَفْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا لَنَا وَذَلِكَ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 فكفارته إضعام عشرة مساكين من أوسط ما تتعمون ما أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزعم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان من يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسير ويسدك عن ذكر الله وعن الصلاة فلن تنتهون واتبعوا الله واتبعوا رسوله وأحذروا فإن توليت فاعلموا أن على رسولنا البلاه المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونك من الله بشيء من الصيد تناله وإيديكم ورماحكم لعلما الله من يخافه بنعيب فمن اعتذى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وما قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذوى عدل منكم هذه بالغ الكعبة أو كفارة تعام مساكين وعدل ذلك سياماً ليذوق وبال أمره وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فانتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم سيد البحر وتعاموه متاع لكم ولسيارة وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرماً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 ما على الرسول إلى البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستمي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عن حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها كم من قبلكم ثم أسبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وسيلة ولا حام ولكن, ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون وإِلَىٰ أَقْلَىٰ لَمْ تَأْتِ وَإِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَمْ يَكُنَّا آبَاءً لَّا يَعْلَمُونَ الشَّيْءَ وَلَا لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذ إِلَى اللَّهِ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوسية الثنان ذوى عذل منكم, ذو منكم أو آخران من غيركم إن أنتم دربتم في الأرض فاصابتكم مصيبة الموت ما من بعد الصلاة فيقسمان من الله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولانك تمشاة الله إن إذا ل من الآثمين فإن عثر على أنهم استحقوا إثم فآخرني يقومان لما قام الماء من الذين استحق عليهم الأوليان فيقوم سمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ومعتدينا إن من الظالمين لَئِن كَذَلِنا أَيَأْتُونَنَّ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْ يَخَافُونَ أَن تُرَدَّ إِيمَانُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَا مَعْشَرَ الرُّسُلِ فَيَقُولُونَ مَاذَا جِئْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إنك تعلم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكرني أماتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكالا وإذ علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجين وإذ تخلق من الطين كهية الطين بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرس بإذنه وإذ تخرج الموت بإذنه وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن يَجِئَهُم مِّنَ الْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَإِذَا حَيَّتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِن قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ قال تقول الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلب قد صدقتنا ونكون عليها ونكون عليها من الشهيدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكل لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وانزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني يعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَتَقُولُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن قال اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتَ تَقُوتُ فَقَدْ عَلِمْتَ تعلم مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ تَعْلَمُ الْغَيْبَ ما قلت لهم إلا ما آمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت ترقب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادق صدقهم لم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم إلا يملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم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 وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستعزئون ألم يروا كما لقنا من قبل من قرن مكننا في العرب ما لم نمكن لكم ورسلنا السماء عليهم إذرارا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 وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَذِقَتِهِمْ وَلَا يُخَفَّفُونَ ۚ وَلَنَجْعَلَ لَهُم مَّلَكًا لَّجَانًا ۖ رَّجُلًا وَلَنَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ ۖ وَلَقَدِ اسْتُعِزِّيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ كَانُوا يَسْتَزْهُونَ ۚ قل لمن مر في السماوات والأرض قل لله كثب على نفسه ورحمة لأجمع أنكم إلى يوم القيامة الآرب في الذين خسروا أنفسا فأم لا يؤمنون ولهما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ من أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إن عَصِيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ بِذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر الشهادة قل الله بيني وبينك وأحي إلي هذا القرآن لأنذلكم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله رالية أخرى قل لا قل واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم من الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فأم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب كذب بآيا بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا وإن أشركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفتنون ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم كنة أن يفكهوه وفيها ظانه وأقرأ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا كي يجادلونك يقل الذين كفروا إن هذا إلا إن هذا إلا ساطير وهم ينهون عنه وينهون بين لكل إله أنفسه وما يشعرون ولو ترى إذ وقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا بآيات بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بذلهم ما كانوا يقفون من قبل وليردوا عاد لمن هو عنو وإنما لكاذبون فقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن مبعوثين ولم تر أيذوقيفوا على ربهم قال ليس هذا من حق قالوا بل وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسروا الذين كذبوا بنقائله حتى إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا يا حسرتنا على ما فرتنا فيها وهم يحملون أوزارهم على زهورهم ألا ساء ما يزرون وما حياة الدنيا إلا لعيب ولم ولد الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون وَلَقَدْ كذب الرسل ميا قبلك فسبنوا على ما كذبوا وأوذوا فأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدنا اللَّهِ الله ولقد جاءك مِنْ من الْمُرْسَلِينَ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض سلما في السماء فتأتين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 قُل اَرَأَيْتَكُم اِن أتاكم عذاب الله الساعة أغير اللَّهِ يَوْمَ تَأْتِكُمُ السَّاعَةُ تدعون غَافِلُونَ لاَ يَدْعُونَ إِلاَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ بَل اِنَّهُمْ يَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يتدرعون فلولا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 وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِهِمْ الْإِذَاءُ وَالْغَيْرُ يُؤْمِنُونَ أَوْ يُرَونَ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْرِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمُ عذاب اللَّهُ عَذَابَهُ بَاءَتَ تَنَاوُجَهَا هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم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 ثم طاب من بعدي وأصلح فأنه غفور رحيم فكذلك نفاصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن عبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضلطيذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينتي من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلى الله يقص الحق وهو خير الفاسلين كلب أن عندي ما تستعجلون به لخذ الامر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعندهم فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم في البر والبحر وما تسقط من ورقه إلا يعلمها ولا حبة في ظلمة الأرض ولا ولَرَتْ بِمَلَائِكَةٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي تَفَعَّلَ كُمْ بِالْلَّيْلِ وَيَعْرِفُ مَا جَرَحَتُمْ بِالنَّارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجْلٌ مَسْمَى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَهَذَا الْقَائِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِ حتى إذا, حتى إذا جاء أحدكم الموت تعفته رسلنا وهم لا يفرطون فمردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تذرعا وخفية لئن ان جانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل لا يرجيكم منها ومن كُلِّ من كل كرب امم قُلْ هُوَ قل هو القادر على أن يبعث عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ او من تحت ارجلكم بعدكم بعد. انظر كيف وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُهُ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّبٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى, حتى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مع القوم وما الذين يتقون من حسابهم شيء ولكن ذكره لعلم يتقون وذين الذين اتخذوا دينا لعيبا ولهم مغرتهم الحياة الدنيا وذكر به وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت لينسلام دون الله ولي ولا شفيع وينعادل كل عدل لا يخذ منها وليك بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب ليم بما كانوا يكفرن قل ندعو مين دون الله ما لا ينفعنا ولا يدرون ونرد على عقابنا بعد إذ هذل الله بعد إذ هذل الله كالذي استهبت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداةنا قل إن هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة وتقوم الذي لَّذِي لَيْتُحْشَرُونَ وَمَن لَّذِينَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُمْ فَيَكُونُ كَالَّنْ حَقُّ وَلَهُ مِرْكُزٌ يَوْمَ يُفَخُّ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغِيبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِيَابِهِ آذَرَتَهُ تَتَّخِذُ أَسْنَامًا عَالِيَةً إِنِّي رَأَيْتَ وَقَوْمًا كَف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 فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت مجهيان الذي فدر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قالت حاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشتكتم ولا تخافون أنكم أشتكتم بالله ما لم ينزل به عليكم السلطان فأي الفريقين حقوا بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وإيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجل المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطى وكلهم فضلنا على العالمين ومن آبائهم والذريات وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك أعوذ الله يا بمن من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتنا المكتب والحكم والنبوة فيكر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين إِلَّا كَلَّوِينَا هَذَا اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُ مُقْتَدِي قُل لَّا أسألكم عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ وَمَا وَمَا قَدَرُوا حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُل مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى للناس وأعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا باكم قل إن الله ثم مزار في خوذي يلعبون فهذا كتابنا سلام مبارك مصدق الذي مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرآن ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على سلاتهم يحافظون ومن أظلم من ممن افترى عن الله كاذبا أو قال أُوحى إليه ولم يُوحى إليه شيء وما قال لَمَّا قَال سَنُزِيلُ مِن فَوْقِكُمْ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا كُخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ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 وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِنْهَا زَوْجُهَا وَمِنْهَا ذُرِّيَّتُهُ وَقَدْ لقوم الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ من السماء مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حبا ومن النخل من طلعها قنوان ضانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انذروا إلى فمره إذا أثمر ويعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه وخلقوا له بلين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بذيع السماوات والأرض أن يكن له ولد ولم تكن له صاحبة وخلقت كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وعلى كل شيء وكيل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بسائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم فَتَرَى كَثِيرًا يَنَالُوا كُلَّ يُمْنٍ مَّنَعَمَ لَهُمْ فِيمَا إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى جَنَّاتِهِمْ لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّا يُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْفِقُكُم أَنَّهَا إِذَا جاءت لا يؤمنون. ونقلب كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذره في تغيانهم يعمهون صدق الله العظيم